الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهجب الله فلا مضل له ومن يضل فلا نجد له هادية مرشدا وصلاة وسلاما على سيد الخلق اجمعين. سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وابكى التسليم منهم العالمين الى يوم الدين. ثم اما بعد. ماذا لو اخرنا الله? ماذا لو اخرنا الله? ايحصل ايه يا جماعه لو اصبحت وجهه فلوجنا هي الله لو اصبح طرياحنا واحلامنا واحزابنا وحياتنا كلها الى الله سبحانه وتعالى فان موتا كان خارج بذكته من من ماده ورايح كده. الله سبحانه وتعالى نزلنا الامر ان يروح لفرهم كده. سهلنا موسى صارع كده ربنا قال له لا اطلع كده. لو احنا عملنا كده بقى يا جماعة. لو غيرنا وجهتنا. وبعد كل وجهتنا في حياتنا هي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يجينا ايه? يجينا ايه? اه خينا جينا من النار. و ايه كمان? و دخلنا الجنة. و كمان? و من عزاد الخضر مش لنا العيسك. امال ايه? هيجينا ايه في الدنيا. ربنا هيجينا ايه في الدنيا قبل الاسرة. هيجينا ايه في الدنيا قبل الاسرة. مش الثواب والعقاب كل يوم القيامة. لا يا جماعة. لا يا جماعة. يا جماعة الله سبحانه وتعالى رتب الدنيا على شيء. وجعل سواب كل عمل طالح بتعمله في حياتك في الدنيا قبل الاسرة. من رزق الدنيا قبل رزق الاسرة. ومن رحب بال الدنيا قبل رحب بال الأسرى. ومن بركة الدنيا قبل بركة الاسرة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماه والارضة. فركات من السماء والارض ربنا ما أجل فان احنا عليه الحرضات من السماء والارض الفركات يعني يتأثير من السماء والارض يتنزل بالحيل على الرزق اللي ربنا بيفتحه علينا ويقول الناس سبحانه وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا اللي عيز الدنيا هل تكفيه في الدنيا اي حاجة نفتك في الدنيا فعرض الله ثواب الدنيا والآخرة من كان يجيب ثواب الدنيا. فاعز الله ثواب الدنيا والآخرة. فالله يتيب العبد على طواعب شعب في الدنيا قبل الاخرة. كل سكسة سكتها وهتسجدها لله ليك سهر رسول عبد كل راكعتين دخلت المسجد صليتهم لله لك نوم رفيته عند الله. كل اللي مره صحت قبل القلب نص ساعة صليت وتوجهت وتعيدت لله ليك فيها يا رفيته الله سبحانه وتعالى. عشان كده اول حاجة الانبياء كديموا فيها قومهم ربنا هيديكوا ايه الدنيا لو استجبتوا ساعة لله سيدنا نص مصورة نوح فقلتوا سيدنا نص يقول لي ربنا هو اقول لقوموا ايه فقلتوا استنخروا ربكم انه كان تصارا. طب لما تحفرك من فوق هيك وايه المعضله اللي احنا بنعملها عشانك ونعمل الضغاط الثقيله على الفصب عشانك هتدينا ايه قبل ما سيدنا موسى يقول لهم هيشيروا في الجنة? وقبل ما يقول لهم هيصيهم من ايد النار فقلتوا استغفروا ربكم انه كان بطارة يرسل السماء عليكم اضرارة. واتبطارت جدا. ويمددكم بامواج وبنين كل ده في الضرية. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارة. ما لكم لا ترجون بالله وقارة. اول حاجة سيدنا نحن لساقوه. اول حاجة تجدنا يوصف كان وهو في السجن. لا يسيكم ما طعام الفرزة مش يروح يا الا نبسطكم بتاويله قبل ان يتيكم الا وهقول لكم تاويلها قبل ما تحصل شوفوا الاوم ايه بالدكوما الا عيني ما ربي شوفوا ربنا الثاني ايه بيقول كده يا جماعة شوفوا ربنا الثاني ايه قبل ما يقول لهم نمش وراي بيقول لهم شوفوا ربنا الثاني ايه لما نمشي في الطريق ده لو عايزين ربنا يفتح عليكم زي ما فتح عليا امشوا في نفس الطريق اللي انا كنت فيه وهي دي يا جماعه اهم حاجه قبل ما اتكلمكم النهارده على ربنا هيجيب لكم ايه وهيفيني ايه وهجدد الناس كلها اليه واقبلت عليه لازم اكون انا جربت ده في حياتي لسه بكون حاسس ان انا اول اقعد ساعه 2 و3 اكلمكم ربنا اكبر لي ما عليه واكثر لي ما اول حتى انتهى محمد على الحفاظة الثلاثة. قولوا لا إله إلا الله سديلوا لكم بها العرب والعشر. مش ده الكلام اللي قالوا النبي. مش ده الكلام اللي الابياء عملوا مع قومهم. لما الواحد يتفكر في نعم الناس سبحانه وتعالى. يعني حاجة النفس اللي احنا بنفسه يا جماعة. احنا عادين ندخل النفس ونخرج النفس. انه ندخل النفس. حتى وحنا دينيه. النفس داخل خارج. اخر الشعر ما بيجيش مع فطورة الماء والنور. فطورة النفس. مفيش فطورة بتيجي ا مرة حسد كده. اصلا ما في في المستشفيات. ما بيكترواش يأخذوا النفس. بيتحضنوا من في انابيل التنفس بتاحهم الصناعة ربنا يعطينا يا رب. ولو مستشفى تجاري شوفوا هتخسروا على ثمن الامبوبة الدين. فواحد حسب شد الانسان بيأخذ اكسجين في اليوم في الارضارش متاع اديه? وحسب ثمن اللي هنبيض لو هنتعامل تجاري لو كان ربنا عاملنا تجاري بقى ايه? لحظة لو كان ربنا عاملنا تجاري كان الفرض الواحد دفع في اليوم الواحد اكسجين بثمانية وعشرين الف جديد. 28 جنيه المريض بتاع السيلة ربنا يعطينا بيحفظ المرة الواحدة حوالي 2 جنيه لو بيتحسب سجال يعني بيحفظ ثلاث مرات في الاسماء بصوماية جنيه يعني قصاري بيتفع حوالي 2 و 50 جنيه جماعة وانت داخل الحمام بيتفع لو وقنا كان بها اللي, اللي كل ده سالوقت اما فكرت في النعم ديها يا رب النعم ديها ربنا الثقل اللي في الجامعة وحرم منها اللي عاد قرر ادها لكله الثقل وحرم منها الكاثر ادها الا اذا كان ديننا عند ربنا دهنا من غير ما نسجد ولا سجدة واحده ولا نتبخ ولا صليحه واحده ولا نركع ولا ركعه واحده الله لو سجدنا وصليحنا وعبدنا الله يا جلبي اني لستك تتجول. ايه اللي مانعك من الجوان? مش لاقي شدة. لا، اذا كنت تتدعش ان الصلاة اللي انت بتطليها الوقت ده ايه? ربنا هيديك فيها في الجنة قصر من قصور الجنة يورد باهرة من باطنه وباطنه من الضاهرة. ما تتدعش ان ربنا الصلاة في الصلاة دي لو فيها يفتح شعبك فيها. بتحصل منه علشان اطلب الوصاله يا شيخ اللي نفسك تتجوز ايه المشكلة? مش باقي على موقف تجوزها اذا كنت ثبت ان الصلاه اللي انت بتصليها ده ايه ربنا يديك بيها في الجنه من حريات الجنة. لو طلعت على وجه الارض لقى دار في الارض بالمركه نفسها نصدرش السادة ان الصلاة دي هو المشعب فيها الله يدك لتنمها امرأة والزوذة طيبة حنونة ترزق وتقارب يا عينك في الدنيا يا جماعة يا جماعة الصلاة دي والعبادة دي والطاعة دي اللي احنا مزدقين اللي هي اتحللنا مشاكل الاحرى العظيمة ومشاكل ممسر ومسيط القبر ومشاكل ملاشيك الممسعة خفض الراس ومشاكل جباليك العذاب في يوم الايامة من سادات دا حللنا مشاكل الدنيا الحقيرا مختصة السايع العيس والإيامة ايه? عايزة اقول يا جماعة ان الركعتين اللي انا بنصابلهم من لدون ربنا ممكن يحللنا دون مشاكل حياتنا كلهم. ازاي? يا ما حصلت والله يا جماعة. يا ما حصلت. يا ما يعني. يعني اتوقع في حياة الواحد او في حياة الاخرين. يعني كان مرة كنت مرة واحدة المصالح الحكومية. وكانت مصلحة مهمة جدا. فالموظف كتب لي كلام على الورق بتاعي لو كان الكلام ده فاضل مكتوب كده عمره لا يمكن وكمان كده هو وكمان كتبه بالخط الاحمر يعني كمان ايه اه فخرجت من عنده خدت الورق وخرجت من عنده قست للمسجد اللي جنب المصلحه ده التوثيق تصديق توقيع لله قعدت ده ربنا سبحانه وتعالى وقعدت اقول سبحان الله عملوا لي الفركعتين ورجعت كانه قدام مخلوق تاني والله انت عايز ايه عايز اما اقطع الورق واكتب لي ورقه جديد واقعدني من سبحان الله من اللي انا بتحكم ده الله سبحانه وتعالى من اللي غير الصفاء ده الله سبحانه وتعالى في جماعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حجبه امر فجع الى الصلاه كان اذا حجبه امر فجع الى الصلاه يعني يعني ركعتين الاستخاره اللي احنا بنصليهم الركعتين الاستخاره اللي احنا بنصليهم دول ممكن ربنا يصدقهم يقي شر اختيار ممكن انعكس عكس سلبي على حياتك كلها مش ركتين برضو ولا ايه يعني الواحد هتذكر احد التجارب مع ركعتين وخفص الركتين دول كتير دير انسان هيجربها هيشوفها والله انا معه مع ركتين كان مرضى وقلات المراكر عندنا امتحان وكان امتحان في مرضى قابة جدا في الكلية ف يعني كان يعني حصل ظروف صعبة شوية ايامها ظروف شديدة شوية فبصريت ان انا دي جزا يوم فبناعا على البياب كان لازم اتحرم من امتحان الخلوص زائد ان كان في ورق نماذج الامتحانات بتاعت التنين اللي فاتوا رؤساء القسم عيلانها عند السكرتيره المفروض ان احنا كطلاب نطلع عليها عشان قبل ما ندخل الامتحان نتدرب على الامتحانات اللي فيها. ولكن لان رؤساء الاقسام عدوا بيستخدموا وبيجيبوا الامتحان من لقى فمنعوا ان حد يطلع عليه فبعد من ظروف خلصت روحت اليوم اللي قبل الامتحان وراحت السكرتيره بتاعت القسم قلت لها لو سمحتي اديني قلت لها انا في ظروف معينه حصلت لي ومضطر ان لازم نرفع عن ايام غياب وانت مش هتحط مش عارف قالت لي تعيدها اطلع لك يا غير ازاي لا يمكن طبعا وقابلت الموظفه هيئه جدا قلت لها طب لو سمحت قالت لي ايه قلت لها نماذج الامتحانات اللي المفروض بتطلع عليها ده ما يعرفش قالت لي اطلع لك مش طبعا وردت عليها رد يعني هي ردت بصعوبه شويه قستها وانا ماشي مش عارف اعمل ايه يعني المستشفى كل دخلت ضلعت لي نفس الركين والله يا وتوجهت الى الله يفرج الكرب اللي فيه لم اني باصي ما احنا الركعتين دول صليتهم وخرجت من داخلها والله عظيم كانها مخوضه بالخوض اللي كنت تعرفوها اول ما دخلت عليها انت عايزنا تصفى تحت امرك انت عايزنا تصفى تحت امرك كان اصله مظلم سبحان الله يا جماعة. يعني حاجة ترفع عين انا مش فاهمها ازاي وقوه دي اللي كان مروق تعالى واقف اكلمها والله ما هي ابدا فربنا ممكن يحل لك افضل من الركعتين كمان مشاكل حياتك يعني حاجه بتقول افاضل من المشاكل فجاء واحد النفس هذا بك فقال انت مش ملاحظ ان انا شكلي كده ايام دي يعني الراجل ده ربنا مبتليه امراض كتير بيقول له انا ربنا مبتليني بامراض كتير وبيتي مليان مشاكل انا في قال كل المشاكل اللي بيحكيها قال والامراض اللي عندي مش هقول لك وقت منها بس ما بعتش حد فيها خالص انت عارف يا ابني بيحكي لصاحبه يعني انت عارف سبب السبب في كل ده ايه قال له ايه قال له ان انا في ادي فتره اجننت على رسول الله صلى فلما هدفعك اصطناعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعك ايه? اوه يا جماعة مش اصطناحا من اللي رسول الله كل صلاتي ده هعود اصلي عليك يا الله طول صيام الليل او كل اليوم الرسول قال له اذا يكفيك الله وامك متأكيد يا جماعة من صل صلاة جنازة ما مبددها للميز بنعمل ايه? بنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صح? ليه? لان اكثر حاجة تفتح باب الثمان بدعاه هي تصلي على رسول الله. ببسصله على رسول اللي عشر ومنا ندعينه يبقى باب الثمان نفسه للدعاه بتاعنا. فتباعه يا جماعة تمام الصعب الدنيا. ماذا لو اختارنا الله? لو اختارنا ربنا يا جماعة? لو وجهت الكنوبنا بقتها ربنا يا جماعة? لو بدل مقلوبنا مشتتة ما بين فين وان ثانية. مشتتة ما بين الاعراض والاسباب والشهوات والملائة والفتنة والمعارض لو كان لنا منع لبنا من وفقة واتجعنا الى الله. واختارنا طريق الله سبحانه وتعالى. وعيشنا حياة الدنيا لطرق الله سبحانه وتعالى. الله يزينا ايه? سيدنا بوسى عليه الصلاة والسلام في سرطة القطط. طبعا خلوق في عرضنا في سرطة القطط ربنا سبحانه وتعالى حللوا كل مشاكل حياة في لحظة واحدة. لحظة واحدة سيدنا لما هرب من مصر بعد ما وقف المصري فقدها عليه وراح لماديا ربنا وسمه المجد فراح حصان وتعبان وجعان ومجهد وغريب في بلد غريبه ومقدر يكلف حتى ولا خايف يتكلم حتى عشان يعرفوه فلو مصر بعد السفر عنه يتأكد ان هو ده اللي عربوه من هناك م هوش عارف يعمل ايه تخيلوا الحاله اللي هو فيها يا جماعه ومكشف كل اللي اتصطدها من مصر المجد على رجنيه كده تخيلوا الاجهاد اللي هو فيه متعب اللي فلما يروح مصر ويليه الفتاتين بيسقوا الماء ومشعرفين يسقوا من القرض ويضقي لهم فسقى لهم ثم تولى الى الظل راح عفو بلو شجرة ما راح يعمل ايه جعالوا ساحبانوا فقال ثم تولى الى الظل فقال رب إني لما انزلت الي من خير الفقيم يا ربنا فكر الفضل يا رب فوجه الى الله ثم الله عمله ايه عزهم على كده. فجاءت هو احنا هما فات دونية. فجاءت هو احنا هما على السحيان. قالت انا ابي يدعوك ليجزيك اجر ما فقيت لنا. الحمد لله. مش هنموت الجوع المعرض. هنلاقي نكل المعرض. يبقى كل المعرضة على الهدى والمشكلة. فلما جاءه وقف عليهم خطط. حكم ظروفه. قال لا تخط. لجوز. لا شوك من الطاوب الظالمين لا حد يأمنه كمان. يبقى مشكلة الامن تحلت. قالت ايش دا هما يا ابت استجر ان خير من استأجعتا بطاوية الامن. انا راضيفة شابتة كمان. لا مش اوجرة النهاردة فقط. لان اخراط الحد لا مشكلة الامن تحلت عند كل يوم. قال أريد ان اوتيحك احضب نتايا ازاي على ان تأجرني الثماني يا الله هو اكبر انشاء وعرضو يا رب. يا جماعة يا احنا هنا. مشاكل حاجة كلها في رحضة. كل مشاكل حاجة تكون لها في لحظة. لان نتوجه لالله اصبحانه لو نشوف سيدنا موسى في الصفحة اللي هابلعت لمن المصري فقضى عليه. قال ربا. اني ظلمت نفسي فخصرني. فغفر, فغفر لك. طب لما بدأ يتشعى جواجل اني جاء من عبد الله. بما انعمت علي فلن اكون ظاهيرا للمجرمين. طب لما قالوا اضمط يقولوا ان البلع يأتمرون بك ليبطلوه. فخرج اني لك من الله صحيح. قال رب نجمي من الصوم الظالمين. قبل ما ترى من مال لو عارف يروح من ولا الشمال ولا الذهب ولا تأكل وش أنت شو رأيه قال عشى اي حجياني سواء السبيل. طب لما راح ندل انا نفسه ما واش عارش يعمل ايه وجعان وسعبان. فقال تولى الى الظلم فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير كان كل مشكلة كانت تحصل موسى كان بيوت ايه? يا رب. كل مشكلة قاموض جنون المساكل في حياة سيدنا موسى كان ما فيش يغل كلمة واحد. كلمة يا رب تعلق القلب بالله إذا إن أنتم علاق بالله إني مفيش بيسعى غير الله أيها يا جماعة قالها. عشان كده ربنا شوفوا طه وما تذكر باميريكا يا موسى طب لو خبر ربنا ما يا موسى كنت حط حاجة عاجوبة وما عجلك عن خويمك لأن السمعات في المدلس. يا موسى طب لو خبر ربنا ما يا موسى كان حصل ايه؟ يعني كإني من كثر ما أحب كلمة يا رب ربنا أحب كلمة يا موسى من كترة احب اسم الله الله احب من كترة اكلم الله الله تكلمه. عشان كده هو كبير البياس سبحانه وتعالى. ولم تكلمه قال له ايه? اني انا ربك اقلع عليك انك بالواجد مقدسه هو وانا اخسرتك. تخلوا رئيس الجمهورية الهانة. صعبتها. لو رئيس الجمهوري قال لك اخصرتك للمهمة دي بحد اشعر تشيرها خيرك صعب طولك. فتكين او الملك هو الالهاب. تكين هو بيقول لسيدنا موسى. الله بيقول لسيدنا موسى واتطلعتك لنفسك. الله بيقول لسيدنا موسى ممنشبك على قضب يا موسى. الله بيقول لسيدنا موسى ولتصنع على عيني. ولتسمع على عيني. كيفين العناية? كيفين يا جماعة ايه ولتسمع على عيني? كيفين يعني ايه لما ربنا تقول لك ايه يا محمد رفض لقفنا ربك فانك في اعيني لا. يعني ايه? كان احد الامراض في عام الثلاث كان معاجز ان الفريق ناشى. فيا تفقد الناس. فبيبصف بسحد علماء الثلاث لأ على مدر الفقر الشديد مالي البيت. البيت شكله بيت صغر شديد جدا. فصاحب عليه حال قاسة للعالم اولاده خمسة صرص مقود وابرى مقاله في البيت وكان زمانك درس ذهب. وابرى مقاله في البيت. اول ما تعمل في الروس ولاده بيبسحه والآخر اللي كل المجد خلف وكل المجد فرحات اختاروا في رحضة. الا ابن من بناته خدت نوكنا على جبه واقض التبكي. فقال لها ابوها يا بنيك ما يحكيكي. فقال له يا ابدي هذه جذرة نظرها كل ما عايز جلالك سبحانه وتعالى قال لا. طب لو انت ربنا نظر لو ربنا نظر ليكم شاب احوالك كوائل فأبقى أو كنت شابه أو كنت لو ربنا نظر لي يا جماعة حيرضع عنا وإخوارك كعبنا ولا حيرضب علينا ربنا لو نظر لنا مش لازم نتقل لفسنا عادة تقول صورة القصص كلها تتكلم عن شكلة أساسية ربنا يحضر يعمل لك ايه لو انت اخبالت عليك لو انت اخبالت عليك في اول صورة القصص لما سيدنا مزونة جميع اسباب الموت سمعت عليه ربنا بيخلص سبحانه وتعالى ازاي عمل سيدنا موسى ايه شوفوا يا جماعه اسباب الموت كلها اكتبها على سيدنا موسى اول سبب ايه مولد في العام اللي فرعون بيقتل فيه الاطفال ده السبب ايه الله ربطه في البحر ربطه في النهر انت فاكر النهر اللي سيدنا موسى اتربى فيه زي النهر اللي ده و... وبقى اللي بالظروف بتاعتنا لما فاضل المكان اللي يعني بيورى في القصر اللي سيدنا موسى اتربى فيه عند بصراحه بتاع النار تحس ان هي عامله زي بالضبط موضع يابا غيره عندك التقي في اللي في سيدنا موسى قال لا من اسباب الامراض كان يقدر على الناس اي حاجة يبقى ثاني سبب النقابه في مصر ثاني خبر ان النقر لما اخده وتشخ في مدفطر فوق إن من النوم ولا ماتوا بيه نجيب ابنه. قال له تطر فرعون. رابع سبب غير ان هو راح لفرعون في ابن فرعون. رابع سبب وحرمنا عليه المراضة. اتحرم عليه المراضة. قال له لسه عمره ساعات لسه ما كاش نكملش يقوم. يحرم عليه المراضة ما دي سبب. وهذه الاسباب كلها لو كان سبب واحد تخلف منها كان سايمة مجمع. مين الوحيد في ارض مصر كلها? اللي كان يقبل يقول لفرعون لا اللي كان لو قال لفرعون تخلوه فرعون يغرق مش هيحصل مين يوقف فرعون ده ربنا ودع حضره فرعون, فرعون. مش عشان فرعون عشان امراته فرعون اللي تني في الجمهوريه والناس بتقول له لا فهو راح لراس فرعون وانصتوا عليك محتبه مني اللي يشوفوا يحبوا لما شافته حبته وقربت عليه سبحان ربي يا جماعه طب لو ما خدش حرب عليه الفرعون ما كانش رجع لأمه وما كانش اتلطب تربية دينية ايمانيه كانت تربى في قصر فرعون نفسه شايفين ربنا يقدر يعمل لك ايه عشان كده فرعون خطط فخ لما سيدنا موسى بينه ربنا ربنا اني ان اقاصاهم انه تجلموا واقسم ان يبقوا ربنا قال سيدنا موسى خطط ايه يا موسى oh bi oh. wana يا سلام يا رب واخدين بطه بالكلمة دايش انتذيك الكلبات الجميلة يا جبعمل فشف عمد عليكم الكلمة اللي اسمعناها في صلاة المزرد وعاجلتوا اليك يا ربي لفرضة سبعين الكلب شفتوا الكلمة جبيلة يا رب مش قادر ياموسا انتبعتك وعطرت ليه مش قادر يا رب هل تشدد من الحبك يا رب مش قادر مش مثال ذا انتها هجتلي بالعبادة من ايديك عشان مناجيك يا رب وعاجلتوا اليك يا رب لفرضة فاشاكلي الكل ولا تخاف يا جماعة. اللي خايف من صرير ربنا اطبل ولا تخاف. اللي خايف على الدنيا من mis on ولا we اللي نفسه ناخد الدنيا ولا الاسف ولا فاخذ. اللي عنده به حناز لتخدى نجي مع Reach cook work's. حانس يخاط لربنا. حانس يخاط ربنا. حانس يخاط انه يعيش حياته كلها ربنا سبحانه على حانس تليم عاج س REM saber on the لو الله. ماذا من المواقف الجميل او فقصص سيدنا موسى في من موقف الطريق موقف سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام مع الفتاتين اه هو ده ربي ان يخذيني سواء السبيل. ولما توجه القاء مديان لما كان مصرح نحن مديان وجد عليه امة من الناس يقول الناس الرجال عادين ايه? نسوا الغلم ويملوا مية. ووجد من يجونه ممرأتين جزودان. بنتين فتاتين غلابة. مش عارفين يعملوا حاجة والرجال مع مجموعة. تجنهم في الاسر وراء. قال انا خطبوكما. انتم بتقولوا ايه? ايه اللي سيبقوا كده? قال فلا نطي حتى يفضر الرعاة. وابونا سيف كبير. الآيهد بيها دين دي دي يا جماعة بنشرحها ليه؟ بنشرحها على الشباب اللي عادين معنا الواجه؟ شايفين العفاه съجد يا جماعة؟ شايفين الحافاه؟ شايفين الفتاتين دول العفاه فتاحهم شكله ايه؟ العفاه فتاح الفتاتين دول اول حاجة, حاجة الفتاتين هن اشتغلو او ماشتغلو بيش؟ اشتغلو او د مش راضيه يا جماعه الشعب خرجوا للعمل امتى خرجوا للعمل امتى لما كان خلاص مفيش حد يشتغل مكانه يبقى المراه لا تخرج للعمل الا لما تبقى محتاجه للعمل اشد الاحتياج طب لما سيدنا موسى دهو هيجي عامل هذا العمل قاعدوا كلكم ولا لا قاعدوا فتره طب لما خرجوا للعمل قعدوا زنقوا وسط الرجاله ويزاحوا وسط الرجاله وشككوا الرجال واحد ولا ايه ولا وقفوا ورا عماله كان فاضي يكتروا فيه يبقى اذا العقاب حتى في العمل طيب لما المراه شفت فجاءت واحدهما تمشي على التحيان. قالت. شوفوا قالت هزايدنا هزايدنا هزايدنا ايه? انك مالك يدعوك عشان ايه? ليجزيك مقابل ايه? اجرى ما تقيت لذا هل لو شلت كلمة واحدة من هذه الجملة تلاقي الجملة مع جملة مفيدة? لما كلمته قالت له جملة مفيش حرف واحد من عشان. شايفين ماشي هو بقى اللي قصت كريم زباينه في شغله والبنت اللي قصت كلام من في الجامعة قصت كلامه خمس ساعات طول ده صاحبي ما فيش في لقيت حاجه قادر جمله وما ينفعش احط حسيته شايفين العفص يا جماعة مسجلنا موت عفصه ديتا موت ما رضتش نمشي وراه قدامهم وهم رايحين يتبعوهم عشان علي ما تروحش عليهم عشان كده نور النقاء والاصلاح جابته القوي الامين العفصه يا جماعه وشايفين قول الله فجاءت واحدهما تمشي على السخياء خالص اللي نادي المفسرين هنا اختلفوا هي تمشي على السخياء ولا على السخياء خالص واخدين بالكم معايا الحياة مشيتها وكلامها. سواء هي ماشى في الشارع حتى و ماشى كمسة حاجة. مش الحياة. حتى وقت تتكلم في المطلح الضرورية في الدنيا. بتتكلم لحياة. عفاة يا جماعة. العفاة يا, يا شباب. العفاة الله احنا على تعالى حرق فيه اتبصر بالمكان. زي ما نتكلم الهاتف. فانا محفظ لو كان شاب تاني بأغل سيدنا موسى وشاف نوفه في الغنم ذا كان يلوم ايه? ايه الغنم الجميلة الجيد. الغنم الجيد. عشان رب الوقت بقى بالفرصة مباش بقى انا ممكن افاكل يوم هنا عشان اتخلانم دي مكانكم سبحان ولكن عكام انسان عفيف وفتتين عفيفتين فات سيشة يا امنا الله الحمس على بتتكلم في صورة القصص عن الله يعملنا كيه لو انت عليه الله يديك ايه لو انت اقبالت عليه. عليه فكرة مهدمة جدا يا جماعة فكرة مهدمة جدا عشان كده في صورة القصصصة قارون لما ربنا هاد ان قارونة من قوم موكة انا من قوة موكة واشيناه من الكنون ما الا مفاتيحه لتنوض بالعطفة يقول القوة. عشر رجال الشداء ما يعرفوش يسينهم المفاتيح بتاعت الخزام بتاعتهم. سبحان الله. طب لما ربنا خزك فيه الارض خزك فيه الارض ليه? يا جماعة اللي بيضيع الثانية مش الزين اللي بيضيع الثانية هي اين مش فيه. وخيرا سنه الدنيا قالوا سالاني بقى قال له عايز الدنيا وبس خلاص الدنيا بقى في الفلوس يبقى اللي بيجيب الدنيا هو الدين واللي بيجيب الاخره هو الدين طريق الناس الى تعالى ماذا لو افتقد الله احنا نقول طب لو رجعت ربنا طب انا لو صدقت الله لو عشت حياه ربنا بقى حياتك ربنا يغفر ولا يعاقبني يبقى الحق ايه والحق بس ايه ده ما يغفر ويعاقب ده ربنا هيحتفي بيك احتفال ما تتصوره شوفوا يا جماعه سيدنا ابراهيم مريض. واحد قال سلام عليك بشان نبوه. سهتغفر لك ربي انه كان بيك حفية. يعني ايه حفية? يعني استخبلي الحفاوة. يعني ايه استخبلي الحفاوة? يعني لما تجين ايه? اولا جب لك حاجة ساعة. وجب لك شوية وجب لك فكرة. شوية وجب لك خلويات. شوية وجب لك, لك عظيم ما تيجي تضمن كده ربنا يستحملك حفاوه اول ما تصحب على الله اول ما تخاطب طريق الله يبقى كان عندك مرض وتعب فلي ربنا يشفيك كان عندك مشكلة تعبك فلي ربنا يحلها لك كان عندك هم وقلق وتعب نفسك من القلق فلي ربنا ريحك وسكنيتك كان فلوس بتضيع ربنا بارمك في كل حاجة في وقتك وفي يبقى اذا يا جماعة انه كان بيه حفيه يمسك كلمه اللي قالها سيدنا كير في مريم ضده لما قال ولم اكن بدعائك واني خفت والي من ورائي وكانت امرأتي اخرى فهبني من لزمك. وليس انت يطلب من ربنا المثين ولد? وهو بيطلب من ربنا الولد بيقول له ايه? ولم اكن بدعاتك ربي شقية. يعني ايه? يعني عمر يا رب ما رفعت لك ايدي وشقيت مع دعاتك. عمر يا رب ما وقعت في مشكلة وتوجهت في من ايك? وشتينك من غمة الهات. عمر يا رب ما وقعت في صعب او غنة او غنة او فيك. او اضطلال وضفعة ايه ليه? ان لو كانت الاجابة نازلة قبلنا ايه تانية من الضعاء. امرك يا ربنا كتبتيني لما تويتيني. شاكري الكلام يا جماعة. اللي يخفيني يا كل اللي اللي. عشان اللي لا عشان طاعتهم. ولم اكم وضعائك يا رب شاطية. سيئلنا مو ساوقت البحراء. ده وفرعون وراه. واصحابه بيقولوله اينا خلاص? هنجبه حتى اهو. قال كلا. انا معي يا ربي. الله كان واحد فينا وهو جاي يدخل الامتحان كده فشاتت لنا دمابنا عشان اخلص بس فشافت هنا صحابنا قاعدين يراجعوا قبل ما يتبقى 5 دقايق واحدين يركض بسرعه بسرعه فبيقولوا فيا يا جماعه الخبره وابن في ده ليه قالوا له جربني الامتحان فقال كلمة كلمه يعني كلمه حكي باه يا اللي داخلين الامتحان تخيل انك باخد موقف وخمس كلمه قالك انت امال في عايز الناس فينتخيل لو انت فعلا داخل لامتحان الامتحان اتخيل انت داخل لامتحان ايه امتحان انجليزي مثلا وقلت لك انا هجيب اكبر موجه انجليزي في البلد يروح جنبك عبدكشه لو اي سؤال صعب عليك يحلوله تبقى خايف انت داخل وتبقى خايف ايش معيه الله سبحانه وتعالى الله امال انا بدخل وما بكونش ليه وحابب ادو كل حاجه تصبب ما هو كل قلنا ماذا لو اخترنا الله لو اخترنا ربنا يبقى دي يعني اخترنا الله يعني عشنا الحياة على مراد الله يعني اخترنا الله يعني عشنا حياه واحده الله مش صفر وفتره يا جماعه مش شوية وشوية مش شوية في الجامعه على القهوه لا هيحنا كلها على مراد الله سبحانه وتعالى من غير ولا ذنب لا مش من غير ولا ذنب ولكن حياتنا كلها طاعه لله رب الا اذا يبقى اول حاجة ربنا اعمل هلأ تكريمك ويحتاج بيه ويفرح بيه سبحانه وتعالى ثاني حاجة يخفلنا بظنوبك مات معرفة. مهما كان بظنوبك الاديمة. عارفين ابو سفيان ابن حرفة? اللي كان قائد جسل كفار ضد المسلمين في غازل صعود الغاز وتتخلط. عارفينه? عارفين شمزي بن صعود اللي كان يتجب في زيتنا حرفة لعرض المطلب لبقاها. بعد غازل صفحة? في جوائل اكتع مشيعة. في حد ادى الله ورسوله اشد من كده. شوفوا يوم فتح لما الرسول على السلام قال ايه? قال من دخل دار ابي سوفياني ابي العمل في كل دار وقلوا الله. الرسول قال بواسع ورحمته عليه الصلاة الثلاثة. من دخل دار ابي سوفياني فهو هو تخيلوا بعد ما قالي الكلمة دي? من سعود رسولة على الباب. كل واحد يلي يدخل دار ابي سوفياني يقول له ايه? ارجع فحالة محمد. ارجع فقصة محمد. ارجع لغاية كده لدرجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام اباح في مجنوع الرسول اباح دمها لما دخل مكتب. قال لا. هندي بن شعبة رسول اباح سمها من قطر لعملته بقى في اسلام المسلمين. فنفسك وغطق وشها وراح تباية النادى عليه الصلاة والسلام. فلما النبي بايحها واملها كتب عن وشها وعرافته ان هي مين؟ ان هي هندي بن تعطى. ليه? لغاية ما خادت الامان من الامين. تخيلوا خيالة يا جماعة اللي عملوا كده في الاسلام. بعد الخمسطرشة سنة النبي مات عليه الصلاة والسلام. ومرت الايام وسيدنا مبخرجي ومات وسيدنا عمر كتل. وجاءت الفتوحات الاسلامية. وجاء يوم اليرموغ. عارفين غزوة اليرموغ. غزوة اليرموك كانت من المسلمين والروم. كان عدد المسلمين خصة ثلاثين ألف. كان عدد الروم كان واسعين ألف. غزوة اليرموغ فيه كان اللي هيتقصر فيها هيفقص هو العظم في العالم. كان ان الحرف اللي هيضطر في المعركة ايه الزاق هو او اعظم قوة في العالم في عطباه فكانت غزوة رائدة المسلمين لما دخلوا على الروم في مسلمين طلع هيضروا فروا وقفة خند بن عمود الخينة الخشب بالبيئة وصدمت نجم الجنوش وتقول لهم امين الله في كاف الروم امع للجنة في العزماء في هو مش كانت كده عاش كما الحزب بتاع ابن مكر مش دي اللي كانت قبل كده بتقول للناس ترجعوا تحتوا في محمد شايفين يا جماعه شايفين الناس اللي قلبت في الجيش وربنا لما تقبلها قلوبها اتصلت في دين وحب دي ازاي ابو سفير اللي حرفه رايح يطلع يكرم المعركه قالتوا قبل المعركه سكر نمشي على ربنا ورسوله ورجع فابني كما ابليته في حرب له رسوله زي كنت بتحارب ضد الله ورسوله ارجع لوقتك وسامك سيذهب السوفيات حديث في المعركة صراحة لدرجة إن من شدة عين من عليه اللي تنتفقت في اليرموه. عليك لا اعمل بيت? لا. جتنا قاضيسية معركة من المعركة القاضيسية. وتفكرين الايام يا جماعة. احنا الوقت اصلاعنا على اصل ومدريد وش عارف ايه. تفكرين ايام الحسة بي. ايام الحسة. ايام ما كان الخليفة يبص للصحابة في السماء. يقول لها اياتها الصحابة اخري حيث جلسي. فإن خراجك باسم الله سيأتي الى هنا. كان المسلمين الامبراطورية التي لتخب على الشمس لما كنا على عمر الله سبحانه وتعالى. اه. يوم القاضيسية دخل وحارف فقد ع السبيل مشرف ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يموت انه يلقى الله وعادج اثنين خدوا منه كبات سبحان الله شايفين ربنا تقبلهم ازاي بعد كل اللي حاربوا بيه ربنا ولا مستعيث استيح عشان ربنا ما عشان تاخد كل ده مستعيث استيح عشان ربنا مستعيث سامع عشان ربنا اما تيجي تكلم سامع الوقت وتقول له الطوق اللي انت ماشي معاها دي هتوديك ورا الشمس يا ابني الناس يا جماعة الوقت المستعدية تسيب اي حاجة عشان اي حاجة اللي عشان نغضينا الشخص ممكن يسيب الصحبه كل اللي ماشي هو في الشغل العامه دخل كل ممكن يسيب الصحبه طول لانه مش ممكن نسيب الصحبه طول لانه اصلا في ممكن يسيب الصحبه طول لانه عارف لا طب لو خير ربنا لو, لو عشان الله نسيهم ممكن يكمل ويتعلم في بنت وماشي مع بنت. عشان حرام يبني حرام عليك حداد الصياد قاعد ممكن يسيبها لان ابوه مو عليه ده بقى اوفيشال ممكن ياخدها لانه شكل معاها وممكن ياخدها لانه شاف واحدة ثانيه احلى منها وممكن يسيبها لانه بيحب منها ممكن يسبع على اي حاجه انما تقول له سبع على ربنا برضه سبع على ربنا يبقى اذا ان المسيح اللي انت بتعمله عشان الله لما ينقذ الله وطق سيدنا ابراهيم يا جماعة. سيدنا ابراهيم ما خير بين الله وشيء الا الله يا جماعة خير بين الله و واختر الله. وعجب واعتم ربنا. خير من الله وقوم واختر الله وعجب واعتم ربنا. خير من الله ومرأة وحصها على الجبل في الصحنة واختر ربنا. خير من الله ومرأة تسكين على الهدى تفلع عفيد ربنا. ناقل يا ربايد الله يوسيقى ان اختار الله. هو ده اللي اختار ربنا سبحانه وتعالى. هو ده سيار الله. اختار يا جماعة. احنا نازم نتكلم عن ربنا هيديك كتا الدنيا لو اخبرت عليه. لو بإيه راجل منتزم. منتزم ربنا هيديك ايه في الدنيا. هدى ايه افهل كل حاجة في حياتك. صب الناس حب الناس دي. ان الله اذا احب عبد نادى بيقى في اسم جبريل نادي فين ان وحبه فلان فاحبه فيحبه جبريل واحكتب لك في الاديح السنه كلها كلهم. ان الله يحب فلان يحب محمد والله ابراهيم والله احمد والله اسماعيل فاحبوه تصير ملائكه السماوات السبع تحبك والله يوضع له القبول في الارض كل الناس تحبك الوقت الشباب تلاقيه واصحابه يدخل يكلم عليهم يضربوا ظهره ويمشي فيسرع عليه ويدين يسعد عليه ويدين الله. ما بيش حب يا جماعة. انما نطوب الارض بيحبك? ما يتاكد. مش النبي عليه الصلاة والله بيقول اني لأعلم حجرا في مدكة اجل ما رسولي بتاعها كان يسلم عليك. حجر في الارض بيحب رسول الله صلى الله مش رسول الله حل على جبل احرض. هذا جبل يحبه او انا حبه. الفضل يحبه. يحبك. بل النبات والحيوان يحبك. مش جزع الشجرة. لما رسول الله راح يخطب على مرضى الخزم. جزع الشجرة امن حديدة من رسول الله والصحابة سبع موضانهم صفح حديد جزع لرسول الله صح ولا لأ? والحيوان بيحبك. حتى الاسان في بطن البحر. وحتى النمل في البقر بتاحث جدا العظيم. مش لا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما روي رسول الله. يعني كل دولة تحب ده الاطر النفسي بيطلع ساعات النفسيه اللي انت هتبقى فيه شباب الشباب بيقول يعني تفتكر ان انا لو اتكلمت هتعيش هتبقى يا بحثك يا ابني بالسعاده النفسيه ربنا يمدك يا بختك كان والله يا جماعه احد احد المشايخ قال هل سعدت بحب قيام الليل بالسعاده بقول لو احنا كنا عايشين في السعاده اللي انا فيها دي تبقى كانت حاجه شوفين يا جماعة سيديدين يا ناحي السلف واحد السلف كان بيقول ان في الدنيا جنة في الدنيا ايه جنة? الدنيا الخرارقة ايه يا جنة? ايه الله. دي? ده كمان من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخر طب سبطان الجنة دي في ذكر الله وفي قاعة الله. جنة جنة. يا ناحي السلف يقول اننا لنجد نفس في قاعة الله لو يعلمها الملوك وابناء الملوك لجالدون عليها بالفيوم. قال هي ايه اللي نزل جماعة كان يعني, يعني كنت معاها في زمائلنا مرة خارجين من الجامعة فوحنا خارجين من الجامعة قاعدة يبص على البنات وعلى الكتن الموجودة حسيت انه بيترعش من شدة الرعب ايه يا ابتك ايه انا خافح ان انتكت انا خافح انا خافح انا طبعا من ايها لان انا دخلنا في المسجد انا عبتها رشلات كرآن وطبق صلت ركعتين وقعد ايه رشلات كرآن ختح على اخر سورة جاف ليه بعد ما خلصت الراجعتين لماذا راجعني بكل بص? انا الايمال اللي متقل بالوقتي لو توضع الدنيا كلها فيه. انا حدث بسبب الوقتي لو الدنيا دا كلها لها مغداري بالايمال اللي بتقل بالوقتي تفينها. ليه لما قرأ كلام لله سبحانه وتعالى. السعادة النفسية دي تجيبها منه? الناس راحة بالشباب لما اقوله يعني انا خالف عليك حتى انتزكت بعد ما انتزم. يقول لي لا يمكن. لا لي يمكن ليه? يقول لي كل اللي مبسك الحزن نفسية قبل ملتزم. والسكر مش لا يمكن نرجع تاني ابدا لا يمكن اه واحد يقول لي اي والله فعلا كلامك صح ده انا بقالي اسبوع ربنا وكتبت ربنا وما في الجامع ان انا ضعيف ودي تجي في السعاده اللي الناس هتشوفها والناس بس انت استمر مع ربنا شوية. والله ربنا كمان يرزقك انك تضحك الالتزام في الدين هتحس السعادة عمرك ما بيها قبل كده حب الناس السعاده النفسيه حتى الصلاه يا جماعه ما انا صلاه ده يعني حال الصادق اللي يصلى راكتين وعد ذاكر. حيثوا الناس ايام المذاكرة والامتحانات. انزحانات. زي طلب الاعد ذاكر من غير ما اتواجه الى الله. لا يمكن. حاجة الصعب تشحنك على المذاكرة. عشان كده علماء الثلاث خليهم فصص في طلب العلم للفصص. ان العالم من علماء الثلاث يقعد يقعد يطلب علم الغير زينام. الشيخ متاعوي كده ما يفش ويضحه. يقعد يقوم الممكن بداية ثاني هو. يقول عزيم الله دي اللي يبقى يبقى العجينه بتاعتك على المذاكره تبقى ضاعضه ضاعضه ضاعضه والله سبحانه لو انت قاطعت بقى الا واحد يقول لي مفيش وقت مفيش وقت ربنا مفيش وقت ربنا. في واحد معندوش وقت لله كان ممكن يكتب منك كده بتحفر على المكتب وتصاعص ضك ده ممكن يجيله فرضه انت ايام ينام حماس طاعوا في اسبوع نايم في السرير مش هتدورك انت ده ممكن يحصل لك اي انت ممكن يحصل لك اي حاجه يا عبد الله عشان ربنا في مش هتلاقي كان ممكن نقعد على القهوه يوميا ثلاث ساعات وما ينفعش نقول ما فيش وقت لا لازم اول حاجه نديها وقتنا هي الله سبحانه وتعالى اول حاجه نوفر لها وقتنا وقلبنا هي الله يا جماعة. هو طريق الناس سبحانه وتعالى سما الشرايق حضور الدروس الصحبه الصالحه اللي جابك في حفظ القران ده دي ده, ده الخوف بتاع قلبك قوه القلوب يا جماعه قوه القلوب الله سبحانه وتعالى لا يزال اترطاها حتى في كل شيء في حياتك. في رزقك. في رزقك باج. في رزقك. رزق. رزق. رزق. رزق. ربنا الله عزيز. حاجر من متجة وساب كله في متجة. فراح في المدينة مثالي. لما رح المدينة وتاجر عافين كان بيقول يا جماعة كان بيقول ضمنكم. لو رفعت حاجرا لوجدت تحته ذئبا من شده ربنا كان سبع عليه الرص كان المره دي عايزه بتكلمه ما بتقول له ان الاغنياء يدخلون الجنة حبوا بيدخلوا الجنه وما بيحبوا لان الاغنياء ايه كانوا بعاد عن ربنا الله لها ايه انت هو ماذا افعل اذا كنت كلما ارخط 100 اخلف الله علي قالي. طوابع ايه انا بفكر الصغير ربنا بيجيب لي 1000 ازاي يعني مش جاي مش فاضي طب افتكرت ايا سميه جدا في سوره الذاريات لما شفنا ابراهيم جاله الوحي في رقبهه ففجاء بعث ايه سميه كان هو بعث لسميه انا قعدت افكر قدام الاهر يا جماعه ايه العجيبه دي كينا ابراهيم جدا لان ابراهيم عليكم ان تتقدم للكلام يعني واحد عايز حد كلام الدعوة مكانش بيستغل عشان يتفرق لدعك ان هذا الكلام ده من ايه? كلكم لاتوا محنه وتعالى احد الخطط ولكن مثلا القصة جديلة اوي اوي ان احد الناس يعني احد الناس زمان كانت مقتهل جدا, جدا, جدا بتاعبات الا للمهار فالشطان حاول يبتنوا معناش يبتنوا يعمل معي والشطان هيتبت لا انه وراك لازال مش اعوفه هو ايتبت فالشطان معناش يعمل مع احدا فانا يدفع عليك بقى لو ما شفتش فك يا يدفع على الحواليه بروح لبراكو التكسيب جوزك كده كل الستات جرامج بياكلوا ويشربوا ويتفسحوا ويتفسحوا والجوزك لازم يدفع اول ما جبت لمتو بقى وتخيلوا بقى لو الستات اكلوا وجبوا بقى اول ما جبت لمتو طب انت عايز ربنا ربنا ما لا ولكن تكفيه نفسي انا اولاد الله يعني ايه له يعني اقرب بعيد من المال نحط كل الاحتياجات اللي انا عايشها اضرب ربنا زي ما انا زي ما انت طلع حوض خرج من البيت ثاني يوم مش عارف ايه هو كان على قد ان هو بيحط صناره طلع له سمكة كبيرة كبيره ياكلها هو وخلاص فمش عارف اعمل ايه فقعد يحاول يدور على شغل يدور على شغل مش لاقي شغل فقام رايح الجامع قعد يصلي وضرب ربنا وابحث الصناره في البحر ويصلي وضرب ربنا لغايه اخر اليوم بيرفع الصناره لقى فيها سمكه كبيره رجع الفلوس بكره إن شاء الله كان يخرج محقق من ايه راح الجامع قعد برضه يصلي ربنا وحط الشماره الحته كانت اخر اليوم واحد دهلها عيشه الضغط كده قالها بصي انا جبت أنا أنا وظيفه عند الملك انا بشتغل عبد الملك. هل يكتب لو في المرتب قال لا لا. عبد المرتب ما بيجيش في اليومين. في الملك ما بيجيش في المميين. الملك بيجي اخر كل شار. قال اخر عنافة شاء لا اخر شارة يا بيك اللي عدد بقى. كل يوم يخرج بالبيت. يقوم اضربنا كل يوم ويحففت النار. اخر اليوم يلاقي سبك الوحي الدهل. لغيث مجال في اليوم الثلاثين. مصحصح من ايه؟ بقولك هتقول لي فين المركب؟ لا لازم اخرج بقى في الموضوع ايه. طلع جه ضابط يمين و ضابط لغاية ما لاق احد الناس رضن ويشتغلوا مقابل اجر زكي جدا. فوق الشغل طول يوم? وبعد كده خد من اكل الشهيد ده ايه مع اقول لها ايه؟ وجوهه اق رجع رجع عم طب ولكن وهو راجع فجاه اشفت الناس اللي بره كده بتغير في الهيضه جوه السوق وهو لسه داخلها فوق بيه? الملك بعث لك واحد فطبة فيه ستة وعشرين نقلقة. وبيقول لك اجل الستة يوم اللي إن انت اشتغلتهم عنده. ولو كنت اشتغلت عنده يوم الثلاثين كان بعث لك الهضاء الثلاثين. سفير يا جماعة. حايت انت عند الملك يا جماعة? ينعج فيش سلام عند الملك يا جماعة. الله. اكرم اكرم من يوم. بس انت ما تقول يا رب رضي. ومشترش علي حدا فعضا. ما ادعش يبقى عندي في الجامعة. الرسول اللي هنطلع ايه? ساعة وزاعة. ساعة اشتغل بيها ويجري على مطالحك. ساعة ذكر فيها وجر على دربك ساعة من شأنه الدنيا من المباح ومن تحطين الشغل ساعة مساعة على ربنا سبحانه كثير على ربنا طعم يوم 23 ساعه وساعة ربنا كتير يا جماعة. لما تدي ساعة الدنيا وساعة ربنا, ربنا, ربنا, ساعة ساعة ربنا يا جماعة لما تجي ساعه معصى ربنا في الحصائر الصغير لما تجي ساعة مقر ربنا تحضر فيها درس في الجامعة لما تجي ساعه ربنا بعد فصول مع صفقة صباح لما تجي ساعة طبعا اليوم اللي بعضه تحت في قراءات إنك هو على ربنا جماعة إنك تجي ساعة من يومك كتير? كتير ولا ولين? ولين اوى على ربنا وما دفع ربنا راضي منك بكده. راضي منك سبحانه وتعالى في كده. سمارة طاعة كل حاجة في حياتك. على العكس بقى العصار. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئمة كانت امنة لأعلى درجات الامن وهو التطمئنات. يأتيها رضوها رهبا من كل مكان. كان عنده الرصق الاعلى درجات الرصق هو الرجل وكمان من كل مكان فكفر ربنا بالله يا عمال في ربنا فاضاق الله لباس الجوع والخوف الجوع في الرصق والخوف في نظر الامر ومش حقق الله الجوع والخوف فاضاق الله لباس يعني كان الجوع والخوف زي الهجوم اللي على جسمه لن ايضاهم خوف. ايضاين ايضاهم خوف. صح? في اي حال من احوالهم الجواهم خوف لا يفرضهم. كل ده لك بما كانوا يصنعون. بما كانوا يصنعون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ربنا بيقول لمنحة اليهود. عن القرية كانت القرية من بني اسرائيل على البحر وصلهم بيصادوا. اجيحها. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. انت? يا عشونة في السبس. يا ربنا قلقهم هم السبت دي ما بنعصد فيه فالنفسي بدأ يسطسخ يا جماعة فربنا اتلاها دي اتلاق جدا عاكن الى اتلاق لكان ايه اتسأتيهم يوم تتنقل شراءها الحزاء كيلة تتطلع على الشبعات في المية يعني ناس اتسان ده في الشارع كمان يعني حاجة اوضعه في كيلة ايموسه مش قادري انهم لا ينقلوا في ويوم لا يثنتون في كل يام كان ايه مفيش فترية ضايرة في ويوم لا يشبكونا لا تهدين. جذاك نفنوهم بما كانوا يستقون. عاكمين يا جماعة المشكلة ايه? المشكلة دي احنا كدنا وعينتها الوقت. اما والحلال اما يبقى الزنب مناش في الشوارع. بس عشان تتجوز واحدة عقيفة تتجوز عقيفة لازم صعد عشرين سبعة ما تعرف تجيب معروفة. <تصفيق> اما يبقى اي وصيصة تقدم فيها خمرة تصدق السمادق متاع اهدامة. بس عشان تجيب موصيصة تتجوز منها لقطة حنال بمتمكن اشرح بما تجيب. شفت يا جماعة اما الحلال افعض والحرابي فتاهم. دي عقوبة يا جماعة. دي عقوبة من عقوبات ربنا. ربنا بيعطب الناس كن ساس ما الناس لدى تتحق على ربنا. يعني ايه? اما الواحد يتقنلوا نعرف المعارضة. ويقول لك الان كده كنت والله بلا في ربنا خلاص. اما الناس على ربنا. اما الناس مرألة في الجاوات والملسان للتلفزيون اللي البعض اللي خمس دقيق على أغنية ولا على مشهد من المشاهد. شوفوا كم سيئة. شوفوا عجل الحاجة. حسنا بسيئة كده. ايه بكم ويجي من اخي يقول لك بلا في ربنا خلاص. انا عاجات دي ايش احبوزكم اشور لانكم اصلا يعني انما احنا لحنا نزوح من جوة فلما تبدأ الناس تضحك على ربنا يقوم الموضوع دي العقوبة دي فيه. عارفين يا جماعة لو الناس وقعت في الفتنة دي احنا بيه? عادلين لو الناس زي مباني اسرائيل وقعوا في الفتمة دي عدوا حطين الشبكة والضبعة افتاد الشي تاني ومستفر اشألوه يوم الحج احبوا على ربنا برضه. فضلوا احبوا على ربنا برضه. ربنا مساحكم قرضة وخنزير. عادلين يا جماعة احبوا لنا نبحك على ربنا بيحصل ايه? الكلة الكلة الى ربنا نبهل ما داينا اكلمنا عنها اول انتقاره. المعهد الخاوم من الكبد ما عندكم بعد خمرات الكبد عايز معكم يومية إن ما أحد الخاوم من الكبد بعد خمرات الكبد عايز معكم إن ما أحد الخاوم من الأنس إن ما أحد الخاوم إن ما من في العرب وما ضرب فيش كوبه كل ده من معاصم اكيد واحده من اصدق ربنا نحط ابنا في الميه دهي ونملى بطننا من الميه من غير ما نحط اي حاجه حد يركب كده دلوقتي بالظبط ومعطينا والله يا جماعه بالظبط النهارده بيانات جبت الورقه يوم الخميس بالليل يوم الخميس بالليل تاكل حب المصر والرز على عمر 40 سنه كامله صح ولا لا اصحى اصحى <تصح> <تصح> انت تقامل حجم انهم ايه سنة كاملة? انهمال يا جماعة. انهمال ايه? كايش سيدنا موسى كان عبي في عبدي بيبارس الله في المعاطي. ربنا منع فيه المطر عن قوم موسى كلهم. كلهم. كلهم دلوقتي يا جماعة مصط. لغير شعر اخناشر اللي فات. ما كانش مصط روية نزلت من السماء يا جماعة. يعني انا مش كبير قوي اعجب اكتب فكر وانا قبل كان يوم خمسة تسعة او تسة تسعة كان الشيسة كانت الثلاث سهر وثلاث رياض وطواصل فيش ما تبطلش لحظة. الوقت تلاقي الثامة بليانة فحاش. وف الاخر صور ربع دي كده وخلصوا وقتي قال يعني, يعني انا جه بس ما كده يعني كانت مره ثانيه ساكنه كمان في المنصوره راكب مع سواق طب كلم معاه وربنا والدين والايمان والدين. فبيقولني لي يعني بيقول لي يعني ده انا جاي من بلدنا والله العظيم ال الحذاء بتاعي ما يتبل وانا ماشي كده المنصورة اللي مش محتاجه شتاء الدنيا فيه وفيها وتدبك الناس والحر اللي محتاجه المطر فيعمه بيطق في ما ينزل فيه انا فين يا جماعه ال, ال, ال, ال, ال, ال الزهد القبلة. تعدى انكمنا نبريشوا ده. القطن المصر. فين ده رقم يا جماعة? فين اللي ابح المصر يا جماعة? فين الضرر المصر? فين الكلام بقى معصيل يا جماعة? في معصيل والله. في معصيل وما الكن زمان? فين ابح زمانه وقف زمانه? كان هذا ينبت في زمن العدل. عاربين كان هذا ينبت في زمن العدل. عاربنا لما احد علماء الثلاث يقول وجدت في خزائن بني اميه حبتت انت حبيب انت. بحجل لوات الغرة. نصوب عليها كان هذا ينفوت في زمن العالم. اياما كانت الناس عطفة ربنا. انا بتكلم عليكم كنتو انا كنتو انا بتكلم عليهم احنا. انا بتكلم على معاصين احنا. انا بتكلم على التقلب من اطمعات الله مبحانه وتعالى. نحرم ده يا رب والله. والله. العظيم نحرم ده يا رب. نلتج فيها لبس الجعوة. الله ايه? الله اله عزيز. إذا استفدنا عنه يلزفت عننا احنا من نقمة كريم لو اقبلنا عليه يكمل علينا وإله عزيز لو استفدنا عنه يلزفت عننا سبحانه وتعالى. ماذا لو قدرنا الله? حتى يوم اليام يا جماعة. ده اللي مدته سنة. سنه 50000 سنة! يبقى كل الناس في الحر والشام.. وانت في ظل عرش الله يبقى كل الناس عطشانة وانت النبي عليه الصلاة والسلام بيشرب بيشرب من دي يبقى كل الناس مرهوبه وانت الملكه بتطمنك يبقى كل الناس ابيانه وامس مكسو من حلل الجنه حتى يوم القيامه وكل الناس في الظلمة والعرق والتعب وكل والانتظار والمهانة والعذاب كل الصرف ده هي تلاقي واحد حاجة لله واحد ايه ده? ايه ده? توقفت كل ما بعمل ايه? عاصل ده وهو بيطرد الله. بفوقت كل القلبة دي تلاقي واحد ماشي لبيك, لبيك. لبيك, لبيك. لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك. ده دمه هو بالشيء. وفوقت كل ده تشم ريحة رائعة. وحصلت. تلاقي شاهد جاي بدمه. دماث التشك في سبيل الله سبحانه وتعالى. طب ازاي, نعيش ال... ازاي نموت الموت دي يا جماعة? عايزين نموت على ما مت عليه الصالحين? نعيش على ما عاش عليه الصالحين. عايزين نموت على ما مت عليه رسول الله? نعيش على ما عاش عليه رسول الله. اين ننمى من حياه النبي يا جماعة? فين ننمى من نبل النبي فين النهارده من نبل النبي شكلنا من شكل النبي فين من بالاصراح النبي واحسننا من احسان النبي وجهدنا من جهد النبي وفكرنا من فكر النبي احنا فين من حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انت معلق القبر بتاعك بدل ما يجي عليك لغايه ما تختلف اطلاق يضم القبر في ضمن الحانيه لو انت معلق قناه مين ده من صاحب الوش الجميل ده يقول لك انا عبد الصالح وشو الجميل المدور ده عينيه الجميلة دي بكارك من خشيك اللي هو ندرك في, في المضحف. ايديه الحالية ده اني بتططب عليك. صدقتك ورحمتك بالفقراء. نفس الجميل اللي هو نفسه تقوى للناس سبحانه وتعالى. ربس الجميلة العطرة صوت للناس سبحانه وتعالى في يوم جديد الحر. اتسامك الجميلة ده هي, هي دي اتبرك مهمة وضبك. الانسان جاي والنسك فيه قفرة. جاي والنسك فيه قفرة. نازل واختبنا الله aztán a فكرت اختلقت الرجل الغني من اهل سوريا كان راكب عربيه فخمه ب 300000 جنيه اول ما يقع في زن اترمه قد عربيته قدام البنك جابوا في, في كارت صغير في البنك في صندوق حديد يطلع الكارت اللي مكبوه يحطه في الصندوق ينزل له ايه فلوس بانه هو في البنك في كارت فيزا احنا كذلك لو لنا رصيد في بنك جلال عبد الله البنك اللي رصيده بتاعه بيتعمل الاعمال الصحابه والصحاب اول ما نقع في زن الدعاء يدخل في عند الرب عند العاصول. الرسل هو اكثر من 18 باب واحد منهم بس تمشوا في مناشيلها رسوله من رزقه. وده من ابواب باب الاستخدار. ده بسفار على رسول الله. باب قمت الرحم. باب قمت الوالدين. باب قمت يا الناس. الناس مش رجل يتصدق ان دي باب للرسل. يخطيل الناس كله على الغد هو بز. فكل الناس عايزة تدخل منه فتلاقيه زحمة. عشان كده ايوانا كما تجيب الجنب اتلوها الروح. اللي باب التاني اصاب لاي واحدة يحيط منها هي لايه وفع وفضل ربنا بيرحم من اي بات من افضل افضل الله سبحانه وتعالى. ماذا لو اخضرنا الله? ماذا لو اخضلنا على الله سبحانه وتعالى? من اثار اطباع تفريج الاجتلاقات. تفرج في نتحد اه كتير من اليمن. جاء لرسول الله قم الله عليه وسلم. فالرسول كان زينا والوضع ماشي يجد لكل واحد جايز. فكان في واحد اسم حديد وقعد يصف رفاء والنبي ما شكوش فمجدروش الوضعية بتاعها. فاستحب الرسول اللهم ومشي مع الوضع. فرضينا من فوق سبع سنوات. قال لرسول لا لخفزة حذيرا. فالرسول بسرعة بعث رسول وقام يجد له وقال له بلا وضع اليمن فادركهم. و... اعطي حديرا هذه الهدية وقل له رسول الله يفرق السلام. فلما ذهبوا اعطاه الهدية حديري عليه يا جماعة توجه الى السماء وقال اللهم كما لم تنس حديرا فجعل حديرا لا ينسى شايفين يا جماعة شايفين جماعة ما بينقاش ابدا. طب يا سيدنا ابراهي المسلمة في المعرض والله تصدق واقعا مستنية ان يدعى جثة ابنها سحنة. تصدق ما ده يستلم جثة ابنها شوية لاتبنها خرج من المرسلين عظيم أنتم يا جماعة نعم الرب ربك يا إبراهيم يا سلام عليكم نعم رب ربكم يا رب. وما نعم رب ربكم يا جماعة نعم رب ربنا يا جماعة نعم الله وفضل عظيم على كل من سوامجه فأصمد ليه? وفضل عظيم على كل من اطاعه! عمزين حديث جريش? جريش العبد اللي كان قعد يعمض ربنا ليه المغادة? صنعه! زعب التنادي عليه فلم يرض عليه لانه منشغل بالصغر? فقالت اللهم لا تموته حتى في لوجوه الممثلات. ففي فيه من بغاية بني اسرائيل الثلت عليه ونزد فيه ولد من الزنى. بني اسرائيل اتجننوا. هذا مستوع عليه? واخذوه الى الملك. الناس لكتك ازاي? فدخل الى ساحة الملك في يوم المحكمة بكل فقطة والثمان. ثم نغت الغلام في جنبه وقال له من ابوك يا غلام? فانفق الله الغلام وقال ابو الراعي. يا جماعة يا جماعة فكك السجون بتاعت الدنيا ده ايه قلوبهم من الفسادين عاشوا السجن ده طول وهيطوا هم مظالمه ربنا مش هيسكت لهم ولا هيسكت لهم اي حد عشان يبرر يوم القيامه يبص حطهم ليه ده بس ربنا انذكروه ولا في الناس ليه عشان عبادتوا للناس في حاجه عادي عشان العباده اللي تعبدها لله عشان الثلاثة اللي كانوا مسافرين كانوا ثلاثه من, من كانوا قبلكم على سفر فأواهم المبيت الى غار دخلوا باب صغار في الجبل. نزل الصخرة خلفي باب الجبل. لو كان معهم شهادات الدنيا وملايين الدنيا كانوا ماتوا في الغارة وحراسة. اخيان انت في صغار قد المسجد ده وقام السابق لصخرة قد كبير من جداف الجوبران المسجد السابق عليك. خلاص بعد الف سنة باية شاشف ثلاث حيات الله اعلم دول اين دخلهم واين من موجودهم. ولكن قال بعضهم لبعض انه لن ينزيكم مما انتم فيه الا ان تتوجهوا الى الله في طالع اعمالكم. لو انكم تبعاهم انت تتوجه فيه الله يحرق لكي يتبقى من مكانه. الاولان يتوجه الى الله في برد والديه انه كان شديد الفرد ام وابوه. والثاني توجه الى الله يا شباب. الثاني توجه الى الله بعض بعد على الثناء من بنت عرضه لم قالش مطفل لو تذكركم الله قام من انذهب ويا حفظي لي إذا عصف على الزنا رغم المخدر عليه العفات الأولاني لما توجه الى الله طن والجن والقنا حرك الصخرة من مكانها حتى بس ما فات في منها الثاني لما توجه إلى الله العفات عن الزنا الصخرة حركت حتى كمان بس برضو ما فات في منها الثالث توجه إلى الله بالأمانة في الأمانة في زمن صديع الأمانة الصخرة حركت من مكانها وحرر ويفسون العفات حرك الصخرة من مكانها يا جماعة. من الوالدين حركت الصخر من مكانه يا جماعة. الامالة حركت الصخر من مكانه يا جماعة. تحرم المكان يا جماعة. معايوة. طب ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم الباب واحدة واحدة ليه? ما كان بعد المثالة يخلص الباب يتفتح مرة واحدة. او بعد الاولان ما خلص الباب يتفتح لا. لما تكون بعيد عن ربنا. وتبدأ تختار طريق ربنا ربنا بيستحلت الباب واحدة واحدة وانت رايح ليه? عشان لما ربنا فتح لهم البقرة الاول كأنه بيقول لهم انتوا كده صحي كبيروا بقى. فاول ما تقبل على الله سلا ربنا مشخله هو بيوريك رؤى هو وبيوريك وبي وبيش لك حظ ايه عشان ربنا يقول لك انت كده هتقدر تكمل بقى فكل واحد من في حياته صقره عايز الصقره دي تتحرك توجه لله بالعمل الصالح توجه لله بالعمل الصالح كم احد من كان احد القوم زمان شعب بني اسرائيل دخل فسافر لواحد في بلد ثانيه بيصنف الناس فأنا له عايز استثمر منك 1000 دينار فقال له من وكيلة? فقال ليس لي وفيك الا الله. فقال كفى بالله وفينا. فقال كفى يعني لو انت ما كفى تشرفني ايه? فقال ليس لي كفى الله. فقال كفى بالله كفى. ادامك روتو مثل. فحضرة ساكر مسأحن فينا جماعة لما بيحطوا ايضا في التروب بيبقى ذهب. قام في التجاره كيف ذاك فبادر مره من مراتب المعات بتاع رد الامانه وقف على الشط عند سفينه تقله ما فجاب خشبة جال انت في سفينه فجلب خشب واضره وحط جل انس دماس والقى الخشب في الماء وقال اللهم اني قد ذهبت الى عبدك فلان لا منه فقال له من وكيلك فقلت ليس لي وكيل ان الله فقال سب بالله وكيل له فقال لمن سفينه فقلت ليس لي في فقال كفى بالله الله اللهم اتحف هذا المال لي فحتت اللي خرج السنه السفينه بتاع واحنا الاولاني قاعدين ياخدوا وزنه ما لقى سفينه ولا حاجة. لا حد اتخضر بالعافيه انا ما خدها ولا ولعها لاولاد البيت ده بروح البيت بيشوف الخادم وهو جاي يولعها فيها دينار سبحان الله العلي العظيم سبحان الله صاحبنا الاولاني هو كتب كتير بقى اول ما جت كافينا اخذ 1000 جنار ثانين وده يقول ان هو لما تاجر كتب كتير جزة, جزة. عشان يروح له فالرجل يقول له انا بسرسل ليه ملل مع أحد يقول له لا ما اشتري اذا ما رحتش وما طلعتش حاجه قال له فرجا فان الله قد سدد عنك قالت يا ربنا سدد عنك الباب بتاعي قال لك عارفين يا جماعه حديث حقي حقي فلان واحد وقف في الصحراء وسمع صوت بيقول افتح حديقتك فلان فاخذ المتبع السحابه لغايه حاجات عند حديقه وامطرت عندها فسال الراجل بيقول له انت يعني يعني ما بالله عليك استخبر ما عمل الشرح الذي فعلت حتى يفع الله معك ادوني فضله وانت ربنا يعجلك سحبك حبيث اللي حبيثتك بزاك? عن كل الناس ليه? فقال له اني اذا جنيت وحفظ هذه الحبيثة رددت صلوته فيها واغرجت صلوته لله واطفقت صلوته على اهلي. الصدقة الصدقة يا جماعة ربط الفحاس لوقت القصة ايه اللي الصخر من مكانه العمل الصالح ايه? اللي اضطق الغلام في المال. العمل الصالح. ايه? اللي صالح سحابة لها دين حدقوا في وقت الصالح. العمل الصالح. ايه? اللي وجه وانت في الماء لغاية ما تددت عن هذا العمل المتوكل على الله العمل الصالح يا جماعة. العمل الصالح هو اللي بيغير لك حياتك كلها. وبيغير لك حياتك كلها. في الاخر بقى واحد يسأل ويقول لك هل يعني يعني عبد ربنا عشان يكون الدنيا قبالة. ابليك كان بيعبد ربنا عشان ربنا يرصع وسط الملايكة. فلما ربنا سبحانه وتعالى. لما الله سبحانه وتعالى. قال له اسكت لادم قال له لا. ما على هذا عبدتك. انا عبدتك عشان تطفعني. فما وسط الم... ما تنزلنيش وسط الملايكة. فلما يا جماعة تعبض ربنا عشان الدنيا بس. لو ربنا ما ادهالكش ما عدتش هتعبضه. ليه? لانه ما ادهالكش. طب لو ربنا ادهالك ما عدتش هتعبضه برضو ليه? لان الحاجة بتاع تكفضي خلاص. اللي بيقصد ربنا على الدنيا ما ينفع. امال ايه بقى امال الكلام اللي انت قايله ده ايه الاثر الدنيوي للدين يا جماعه عمل بالضبط زي ما ابوك يقول لك ولله المثل الاعلى ووكل فلان ووصل له دي فطح له توصل له الحمالة فيقوم يديك حاجة سائعة ويغذيك ويأكلك. هو انت انت رايح عشان تنفذ عبر ابوك ولا عشان تاخد الهدية عشان تنفذ عبر ابوك. فانت لما تطيع امر ربنا ربنا يكرمك في الدنيا. يعني ايه? يعني مش لما تزلع تروح له. لا انت بتطيع بس لما تزلع تزود طعفك. لما تيجي انت تزود طعفك. لما يحصل مشكلة تزود طعفك. انما انك ما تعبدوش هل عشان الدنيا? لا احنا بنعبد الله عشان الله وعشان الضار الاخرة طيب يعني المستثمين بقى ما بيبتلوش يعني لو اعتفل لو انا بقت من اهل الدين ربنا لا يبتليني يا جماعة يا جماعة اي حد بيبتلى هو المسلم ابنه بيموت والكافر ابنه بيموت ولا ايه هو المسلم بيعيه والكافر ما بيعيهاش كل الناس بتبتلى. ولكن انت اللي بيتميز عندك عن غيرك انك لما بتبتلى بيحصل ايه بقى? ايه اللي بيحصل لك لما بتبتلى? اول حاجة بتحصل لك لما بتبتلى ايه? انك انت بتتذكر ان هذا الابتلاء في الدنيا وليس في الدين? الحمد لله والشوك لله. الحمد لله انه ديني. حاجة ان تتذكر ان هذا الابتلاء كان ممكن يبقى شد منه. كان احد السلف عنده قرحة في رجله قعدت سنة كاملة. فكان كل ما حد يشوفه يعد مصبص شفيفه عليه ويقول يعينه. فانه يا هذا ان لي سنة كاملة احمد الله على انها ليست في عيش. الا حفظ لنا على رجية. ثالث حاجة يا لابتلى خلك ابتلاءات كتير عفات منها تفتكر دي ابتلاء كتير جدا. هو الابتلاء ببنى فيه الف ابتلاء تانية عفات منه. ربع حاجة تفتكرها انه مش هيسيبك ابدا. ابدا والله يا جماعة. والله يا ربنا ما هيسيبك ابدا نعمى نعمى ابتلاء ضق بيك ازاي? تذكروا قول الله في صورة الصفات. ولقد نادانا نوح فلنعمل مجيبون الخاله ماقولك كان روحت لفلان عشان اشتكي له في حاجة فكان نعمل مجيب كان نعمل مجيب يعني اجاب لي اسرع اجابه واجاب لي حاجتي كلها كاملة. بل الداني كمان اللي كنت عايزه اللي ما كنتش عايزه. فلا نعمل مجيبون نعمل مولى نعمل مولى يعني لا يمكن يتخلى عنك ابدا لا يمكن لو تولى امرك انه هو يسيبك ابدا معايا يا جماعه هو ده الله سبحانه. احنا نعرف نعمل رب ربك يا ابراهيم عايزين نعرف ربنا كبير قد إيه. ربنا عظيم قد إيه. رب احنا هيدينا ايه لو اقبلنا على الله سبحانه وتعالى يعني الواحد لما يطقط طول الله سبحانه وتعالى سيدنا زكريا بيناجي الله وبيقول رب لا ربنا فردة رب لا افتقرني يا يعني لما تقع في زنقه كده وتقول يا رب ما تسيبنيش يا رب يا الله انا بقى ضخف انا معندك يا رب يا رب ما تسيبنيش ربنا ممكن يسيبك لا يمكن يسيبك ابدا والله لا يمكن ربنا يتخلى عنا ابدا المقصود يا جماعه في الاخر في نهاية هذا الدرس عايزين نقول ايه عايزين نقول يا جماعة نطريق ربنا سهل. عايزين نختار طريق ربنا سبحانه وتعالى. ازاي يا جماعة? ربنا الرسول عليه السلام بيقول من تقرب الي شبرا تقربتوا الي ايه? زراعا. ده رواياتا عن رب العزة. ومن تقرب الي زراعا تقربتوا الي ايه? يعني لما تقدم شبر مجاهدة ربنا يفتح عليك بزراع حدايا. فلما يفتح لك بضع حذاء أمور الهداية تمشي أمور الهداية ده يفتح لك بضع حذاء هلأ يعني كل المفهوم منك شيء واحد. يعني كل البصدور اللي تحكي تسبب حفظ انه يا مع ربنا ان التغطي خط اول شهر يعني ايه? يعني يا جماعة اول طريق الله سبحانه وتعالى بيبقى الواحد عام زي اللي صح من اليوم في يوم كده ويقدر كواحد بحق ويقول له تلحق الاخرى الفتح ليه تلحق ام صرح فانت تكون كده اتشين البطانية وتبصت. يا ها نفسك انت تكون كده سبسة البطانية على البطان ايه تاج? لو صبرت بقيت بقيت بقيت بقيت شين بقيت باديش شرفت شوية مية وانت اي حاجه كده انا بصفكم هو مش خلاص انا عاوز عايز كده بس انتي شفتي مثلا العاصي بالله الشخص اللي بعيد عن ربنا الانسان اللي بعيد عن ربنا يقولك والمعاصي وتمايسها وتخلق لي دايم هم بيستفقوا كور عليهم هو شبر واحده خطيه وتشوف تحافل لا عارفه الدنيا قبل ال ولما تقف هناك الله سبحانه وتعالى ترفع لربنا اسئله نظيفه من الذنوب وتناجي بنفسك اللي كان قادر من الذنوب متفرع على الله كل خاطر من الشهوات وفتك وحب الدنيا وامراض القلوب عايزين نناجي الله سبحانه وتعالى يا جماعه من مضغ من الذنوب القلب تحت قصد الدنيا فإذا ما شيخ طوخنا ستقول يا رب انا الفقير الذي اغنيته فلك الحمد وانا الضعيف الذي قوته فلك الحمد وانا الذي رفعته فلك الحمد وانا السائح الذي ارشدته فلك الحمد وانا القان الذي هديته فلك الحمد وانا المريض الذي شفيته فلك الحمد. وانا المحتاج الذي اضليته فلك الحمد. يا اخوة. ماذا يناجد يا جماعة. اللهم احنا وضع عنا. اللهم احنا وضع, وضع <تصفيق> وعلى طاعتك اعنا. ربك عنا هناك المهتدين. لا ظالمين ولا مبليين. ولا مبيرين ولا مبتلين. أنا بين يدينا حابني إلا وقح قصتنا جروبنا وضيق صنا وسحنا وقثب لنا ثبات على دينك حتى ننقض الله صنعنا على ذكرك وذكرك وصنع جادتك رب جعلنا لك خواني لست خواني لست شكارين لست شكارين إليك وحيدا مني اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك. ولا تجعل همنا الا رضاك. ولا تجعل ربتنا الا اليه. ولا تجعل سؤكلنا الا عليك اللهم اقل لنا ذنبنا اللهم اقل لنا كله. نقطه وجلة صبيبة وحديثة صغيرة وعظيمة. اللهم تبقى عن دينك حسن الطاق. اللهم وبنبيك شربت ماء لا نقع بعدها ابدا اللهم عافنا في اصغرنا فلا ترى الا ما يصيب اللهم عافنا في قلوبنا فلا تحد الا لك ولا ترجو إلاك ولا الا لك وهذا تكلم لي علي برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتقبل لي Thank okay.